يوم الغدير صل برحابك كل قلبي يهتف يا علي بابك يوم الغدير صل برحابك كل قلبي يهتف يا علي بابك نهتف يا حيدر علي ما عدنا غيرك ولي نهتف يا حيدر علي ما عدنا غيرك ولي كل قلبي يهتف يا علي بابك. قلبي افتف يا عالم بابي بسمك يا حيدر المحب والنجيب بسمك يا حيدر حبك بدوره الديمه نا يسري يا حيدر بيك العقل مختلف شفك ابد بيك العقل مختلف شفك ابد ما إلك تشهد يلصمه دي واقع تخيبه ناوي تشف القدر جيشة لتشفك عبار ناوي تشف القدر جيشة لتشفك عبار كل قلوبه يهتف يا علب بابك كل قلوبه يهتف يا علب بابك فقارك شافت الموت خبر فقارك شافت الموت او الموت أو, او قلعت الباب وحدك ما وياك والحيطان لاذت بالحياطين والحيطان لاذت بالحياطين قلعت الباب وحدك محد وياك والحيطان يا علي والحيطان لاذت t بالحياطي علي it pali t variance ali ali ali ali ali ya ali ali ali ali ali ali ali ya ali challenge from inversuna day za بلفاطمة وابد حبك ما نعوف ويشهد علي يا علي رب اسمين وقالك بالدمين يا علي رب اسمين وقالك بالدمين وغير شخصك ما نريد وانت واليين بلغنا سيد الرسول ما يسح مثلك رجول بلغنا سيد الرسول ما صحمت مثلك رجول كل قلب يتف يا علي باب كل قلب يتف يا علي باب من جهنم فاطمتني محبتك من جهنم فاطمتني أو شملتنا بكرمها فاطمتنا نحبك حبنا بينل فاطمتنا نحبك حبنا بينل فاطمتنا ومحبة فاطمة السيدة البرية ومحبة فاطمة السيدة البرية نحبك نحبك حب bina al-fā-tima tnei wa mahabbat fātima ضحى العمور اللي الصبور نجلك نضحى لامور اللي علمتنا الصبور علمتنا شلون نحكي ننقلب يا الفقور مثل الشمس بالفجر بيناليك الفقور مثل الشمس بالفجر ما قبل الفقر مره يبين بجاره <تصفيق> رخمال طولك جاي تفطر خبز ومليح رخمال طولك جري تفطر خبز ومليح <تصفيق> كل قلبي يهتف يا علي بابك كل قلبي يهتف يا علي بابك بابك سر محمدنا ترى باك قبل لاتن ولطاها ترى باك عل محمدنا ترى باك قبل لاتن ولطاها ترى باك اب تراب انت والوادم ابو تراب كلها يا حامل حميه او كلها يا حامل حميد ابو تراب بنت الوادم ابو تراب يا علي يا علي ابو تراب بنت الوادم والوادم سرابك ترابك وترد لك كلها يا حامي يا حامي الحمي يوم الغدير يصل برحابك كل قلبي يهتف يا علم